قَالَ الْعِلْمُ أَعَدَّ رَبِّي فِيكِ تَبِيلَ لَا يُطِيلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لِقُومٍ أَمَامًا وَسَلَكَ لَكُمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا سَمَاءٌ مَّنْ فَاخْرُجُنَّ بِأَزْوَاجٍ مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى قُولُوا انرَءُوا أَنَّ مَن كُبِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُلْقُونَ مِنْ أَخْلَقْنَاكُمْ وَفِيهِ نُعِيدُكُمْ وَمِنْ أَنْخْرِجُ قُرْآن وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ آجِئ لَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِسِحْرِ كَيَامُوسَى فَلَنَا تِيَنٌكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا إِنَّ كَمَا وَعَدْنَا نَخْلِفُ نُحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانُ السُّوءِ قَالَمَنْ وَعَدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ سَوَنَ نَسُوذُ فَا فَتَوَنَ لَفِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُ قُلْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُحْشَرَ حِتَانْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَثَرْنَا نَزُوعَه قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ يُؤْرَىٰنِي يُرِيدُنِي قوم بين انبكم بسحر يما ويذهب بطريقكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم تصفوا وَقَدْ أَصْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى